ما زلنا مع بنا جل في علاء قال عثمان بن لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا فقال ابن عباء ابن مسعود رضي الله عنه أرضاء من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاء فليعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فقد أحب الله فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاء عليكم السلام وصلاح وبركاته. عليكم السلام وصلاح وبركاته مرحبا بكم حفظكم ربي نسمع للآيات وعذلك نتكلم عن بعض تفسير الآيات سامحونا لو كان الوقت ضيق جدا كما قلت لكم أنا على سفر وما أريد أن يتوقف هذا خير ولعل الله يسهل أيضا غدا إن كنت في المطار أيضا ممكن يعني على الأقل نشرف إشرافة على على الأمر حيث لا يتوقف نسأل الله أن يسهل لنا ولكم نسأل الله أن يلهمنا لكم الإخلاص في القول والفعل الاعتقاد ونسأل الله رلالف علاه أن يجعل اعمالنا كلها صالحه وجعل الودي خالصا له ولا يجعل الاهل فيها احد فيها شيئا اللهم امين يا رب العالمين فبنسمع الايات سنبدا ان شاء الله في الكلام على التفسير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ارسلناك في ام خلت من طبلها أمم لتتسر عليهم لتتسر عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو علي توكلت وإليه متاب وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّغْتِهِ جِبَالُ أَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَادَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِ الْحِجْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَلْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابًا حسنًا بطرينة فالله خيرهم تلمنا أمس على قول الله جل في علا وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم وبينا بأنه ما من أمة إلا وخلى فيها نذير والمقصود بذلك بلوغ الرسالة وليس الرسول بذاته يعني لو بلغت الرسالة من دون الرسول من غير الرسول فإنه قد أقيمت الحجة وتكلمنا عن ذلك وأثبتنا الدليل قول لا على لنظركم به ومن بلغ ومن بلغ ولين عزفة النبي الأنبياء البلاغ مع البيان كما نبين في مسألة إقامة الحجة في هذا الباب يعني هل البلاغ وحده يكون حجة قد قال به بعض الماء الحجة ولذلك انفصلوا في مسألة العزر بالجهز في هذا الباب والحق بأنه بد من البلاغ ولابد من البيان قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما انزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس من نزل إليهم وقال الله جل في علا تبيانا لكل شيء وقال الله جل في علا لا تحدث به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قال ثم إن علينا بيانه فلابد من البيان وقامت الحج منوطة بذلك كما بينا قبل ذلك السلام عليكم والسلام وبركاته وانتهينا من الكلام على الآية وقلنا بمسألة التوكل والمتاب عندما ختم بهم الآية على أنه وقالنا بين الربوبية وبين الالهية والتوكل جمع بينهما بحسن الاعتقاد وصرف العبادة لله وحده لا شريك له فصرف العبادة لله وحده لا شريك له تخيق الألوهية وهو المقصود الأسمى من الخلق وحسن الاعتقاد في الله هذا الفعل هو الربوبية وهو الواجع هو المحرك الرئيس ل الى توحيد الالهيه وكذلك التوبه لما بيننا امس قال الله عز وجل ان ان قرانا سيرت به الجبال او قطع به الارض او كل ما به الموت العلماء يقولون سبب نزول هذه الايات من مشركي العرب مشركي قريش ياسف انه مش مشركي قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو وسعت لنا اوديه مكه بالقران وسيرت لنا هذه الجبال فاحتضنها وجعلناها اشجارا و و, و و و ثمارا اثنتا منها وحيث لنا من مات منا يكلمه ويكلمنا كل ذلك كما قلنا كان عنتت من منهم وانهم قد قالوا قالوا لو قلت لنا صفا ذهبا وسال ربه حقا في هذا الباب وهم يطلبون من ذلك المعجزات قالوا يعني ما من نبي لو اتى على اتى بمعجزه فبينا ما من نبي صح حقيقه وصحيح انه قد اتى بمعجزه على مثلها امن الناس لكنها تنتهي بنهايتها تنتهي بموته إذا هذا كانتهت المعزة ولكن كانت المعزة التي أعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم معزة خالصة صالحة يعني لكل زمان ومكان هي القرآن الكريم سبحان... كلام الله سبحانه جل فعلا فهو صالح لكل زمان ومكان وخاضر وخسر من قال بأن القرآن أحكامه مكان التصحي إلا للصحراء فقط هذا كفر كفرا بينا وبأنه بهذا يتهم الله للفعلاء فالله جل فعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وأحكام القرآن إلى يوم الدين لذلك يقول النبي صلى لا تزال طريفة من أمتي على الحق على الكتاب والسنة الحق هنا هو الكتاب والسنة لا لا غير ذلك بحال من أحوال ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال لا الصحابة ليس بالتميه ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين, وبين قول فقيم لا ولا جهد الصفات وأنا فيها خشية أو حذار الكيبيه والأحوال التمثيل عفوا فكانت المعجزة التي الله تعالى منحاه إياها هي القرآن الكريم مع المعجزات الظاهرة أيضا في هذا الباب وإلا فإن الله تعالى قال له أقلب لهم الصفة ذهبا على أنهم لو لم يؤمنوا لا أعذب أع... لا لأحد من العالمين او أفتح لهم باب التوبة والمغفرة باب التوبة والمغفرة فقال صلى الله بل يفتح لهم باب التوبة والمغفره قال ولو أن قرآن سيرت به الجبال هذا سبب النزول والمعنى هنا له له وجهان المعنى ولو ان قرانا لو هناك قران وطبعا الله تعالى سما ايضا الزبور قران فكما قال النبي وسلم واتند قال الله جل في علاه تنى داوود قال كان يقرا القران ان كان يقول كان يقرا القران في اطماء الطير والجبال تؤوب مع داوود عليه السلام فيقول لو كان قرانا تسير به الجبال وتنتقل من مكانها كما قال الله جل في علاه لو هذا القران على اليمن لجرئته متصدعا من خشيه الله اللهم اغفر اللهم اغفر رحمته تعلم يا رب العالمين تتصدع الجبال من قوة هذا الكتاب العظيم أما نحن فلا نحرك ساكنا وأنا أتكلم عن نفسي وإلا فأنتم أماثل قد كان عمر المخطاب رضي الله عنه مرة على بيتات أحد المهاجرين فسمعه يقرأ وهو يقرأ يقول والطور وكتاب المسطوع في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور قال إن عذاب ربك لا واقع فسقط عمر المخطاب ومرض شهرا كمان كل يعوده ولا يعرف. ما السبب الذي أمر من خطاب كانوا يتحرج كان يسر في دمائهم حقا تحقيق الربوية والإلهية وكانوا يعتقدون حسن الاعتقاد في الله في الأسماء والصفات لذلك توغل الإيمان في قلوبهم وتغلغل في قلوبهم حتى وصلوا إلى الخلة وجبير بن وطعم ابن وطعم ابن عدية عشان تنظر للمسألة لقة الطبع في هذا الباب وحلو المذاق في مسألة اللغة جبير كان كافرا أنذاك يقول مرته على النبي السلام وفي الحج يقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور رباة المعمور قال والله كاد قلبي يطير حالة كذني كفرا إلى أن برغ الله عليه وسلم إن أعذاب ربك لواقع قال والله كاد قلبي يطير فهو لو كان هناك قرآن حقا تثير به للجبال لكان هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيل عدنان كان قال الله أدعى وعلمك ما لم تكن تعلم ذا كتاب الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقرآن انفرقناه لتقرأه على الناس على مكسر ونزلناه تنزيل ليتدبروا آياتك ولذلك يقول الله دل في علاوه أن ننزل من قرآني ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال وأن قرآن انسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض تشققت وانفجرت عيونا وانتبعت ماء قال لكان قال أو الأرض أو كلم به الموتى بل لله الامر جميعا او كلما من الموت يعني كانهم يسرعون كلام الله تعالى فيحييهم وكلام الله تعالى يحيي القلوب حقا الميته فقال بل لله الامر جميعا لذلك بعض الرنا يخلون بأن بان جواب لو محذوف في تقديره وتقدير الكلام هنا في هذا الباب لو اتيناهم بالقران اثرت به الجبال وقطعت به الأرض وتشققت وتصدعت وتفجرت انهارا وكل ما وكل ما به او قام, أو قام أو قامت لهم الموت فكلمتهم لم يؤمنوا المعنى أتوى من القرآن الذي تساير به الجبال وصيرت الجبال من مكانها وأذيلت وقطعت الأرض وتفجرت وكلمهم أن أخرجوا الموت وكلموهم ومع ذلك لن يؤمنوا هذا هو ظاهر جدا لأن الله إذا أراد أن يضل عبدا لن تدد له سبيلا قال الله إذا فعله ومن يرد له فتنك فلن تملك له من الله شيئا انتهى الأمر ما أراده الله لابد أن يكون قال الله جل فعلا إنما قولنا شيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون وأضله الله على علم فمنه من هذا الله ومنه من حقت عليه الضرالة قال وما ينفعكم نصحي إن أردت ان أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم سبحانه جل فعلا هنا من مناسبة قال هو ربكم كما قلنا فانا هذه من لوازم الربوبية والإضلال والإضلال والهدايه كما قال الله جل وعلا في ما لم يكن لو كان كيف سيكون ولو طرأ ذوقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعاد رمنوع عنه انهم لكاذبون اعوذ بالله اللهم انت تعلم بخطايا انفسنا وتعلم مما نحن فيه من خصه وتنزل وتتفل وانت ارحم الرحيمين اكرم الاكرمين اجل الارداد اللهم رفعنا بحق لا اله الا انت اللهم ان كنت قد كتبتنا اشقيا عندك من السعداء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لسنا, لا لا لسنا يعني بأورع من أورب الخطاب ولا بمقدمين عليه والذي طاف وبكى وقال اللهم أن كنت قد ختبتني عندك شقية يعني في في صحف الملائكة اللهم فامحوها واكتبها عندك سعيدا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم اكتبنا من السعداء رب العالمين قالوا ولو ان قران به الجبال او قطعت به الارض او كلما به الموت بل لله الامر جميعا بل لله هذه تطبع ايضا لمسائل الاخدار بان بر على ادياده كل شيء كل شيء بيده كل شيء قال ان الله ذلك والا كل شيء وان الله جعل ما اراده يكون ما لم يرده لا يكون سبحانه جل جل في علاه وان الله تعالى ان اراد الهدايه لعبد لو اجتمعت لو اجتمع من باخطره على ضلاله فلن يضل ومن اراد الله اضلال عبد فلن ولو اجتمع من باخطره فلن يهتدي بحال من الأحوال لكن لابد أن نقول أن هذا الذي ذكرنا له ضابط مهم جدا أرجوكم أسعدوني بهذا الضابط أنا قلته مرارا ثلاثة أيام يعني متتريات قلت هذا الضابط المهم جدا أعيد عليكم مرة ثانية إذا أراد الله تعالى بعبد هداية لو اجتمع من بأكثرها لضلاله أو لإضلاله لن يفلحوا بذلك قد واذا اراد الله لا يتعدل الله يضل في اعلال اذلال عبد فلن يهديه ممن باكثرها لكن هذا الضابط ما هو الضابط امم الان لا هذه لا نعم ممتازه احمد اقول لك نعم ممتازه نعم هو هو الأصل دارك عن علم وحكمة وهذا علم وحكمة فيه, فيه الدلالة واضحة جدا على أن الذي يأخذ بالأسباب هذا هو تحت علم الله وحكمة هذا كان محلا قابلا كان محلا قابلا لذلك هو, ماذا قال هو قال تفضلا على أهل الهداية قال فمنهم من هدى الله ولا يمكن له بالهداية إلا أن يأخذ بأسباب لا يمكن لأحد أن يهتدي إلا أن يأخذ بأسباب الهجاية لأن من صنع الله الكونية أنه أناط الأسباب المسببات بالأسباب لكن لابد أن يقال بأن الضابط في مسألة الإضلال والهجاية عن علم وحكم لما؟ لأمرين إعلام الأول حتى لنا نخرج من كلا نهل البدع من الجبرية أو المعتزلة الخضرية لا جبر ولا استقلال لا جبر ولا استقلال هل المسألة دائرة على الحرية وعلى و و وعلى لكنها تحت مشيئه الله جل وعلا لكنها تحت مشيئة الله جل في علاه قالوا ما تشاؤون الا اي شاء الله قال الله ان في من مناد الله من من حقت عليه هو محل قابل للاضلال لا يريد الهداية فلذلك أزاغ ازاغه الله قال فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم وقال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ولذلك ترى بأن أصحاب الخير لابد أن يعلموا أن ابتداء الخير من الله جل وعلا وانتهاء الخير وإتمامه واستثمامه من الله جل في علاه قال الله جل في علاه بالحجز قل سي يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وارد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا المعنى بل لله الأمر جميعا فيعني لله أمر الهداية والإضلال لله جميعا ولذلك أنت ترى قال الله تعالى تبك يدى بلهب وتب كم ممكن الجميع يجتمعونها يقولون لا بلهب قل قل أمنت حتى تكذب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحدث ذلك أعجزهم الله جل في علاه. وما أراده الله لابد أن يكون ما أراده الله لابد أن يكون بذالك قال بل لله الأمر جميعا يعني لو شاء الإيمان لو اراد الإيمان لا يكون لا يكون الايمان الا بالله جل لو اراد التوبه لا يكون الا بالله قال الله جل في ثم تاب عليهم ليتوبوا فتوبه العبد محفوفة بتوبتين توبه العبد محفوفة بتوبتين توبه سابقه وتوبه لاحقه من الله جل في علاه ابتداء قلنا كل ذلك يرجع الى حسن التعبد لله بإسم... باسمين عظيمان جليل الأول والآخر وقد ذكرت ذلك تفصيلا أنا في هذا في هذا الباب لذلك أنت ترى المر يتوغل في المعصية ويريد التوبة القلب يهفو إلى التوبة لكن هناك إدخال في مسألة الصدق فلا يوفق له وإذا وقع في المعصية ألهم التوبة في التسوي واللحظة وتوفيق الله للفعلاء على العباد وهذا التوفيق نابع من علم الله بالمحل أن يكون قابلا أو غير قابل المسألة على المحل إن كان قابلا منحاه الله للفعلاء وإلا فلا يمكن بحال أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه جل, جل في علاه صبر. قال الله جل في علاه ولو أن قرانا سيره به الجبال او قطعتها دي الارض او كل ما او كلمه به الموتى بل لله الامر جميعا فع او كلمه من موتى على, على اساس كما قلنا المعجزه أن ان ان ان والحق بان بان زوال الجبال او تقطيع الأرض كله من الله تعالى وكلام الله تعالى ده يؤثر في في كل شيء في كل شيء دارت الجن ما في الا الانسان الجن ماذا قال قال الله عز وجل وإصرفنا عليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما خذوا ولوا الى قوم مدينين قالوا يا قومنا سمعنا كتابا انزل بعد موسى يهدي الى الحق الى الطريق المستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وفي الاخرى قال سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا فآمنا به وايضا قال وجل في علل انزلنا هذا القرآن على جبل لنرايته متصدعا من خشيه الله انت ترى الجن مثل انا ا قراءه القران وأيضا في احياء القلوب احياء القلوب هذه هي أعظم اعظم ماده الحياه هي حياه حياه القلوب قالوا ان قرانا سيرا به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى هم عندهم عند ودحود وتكبر وتغطرس وتجبر لذلك جحدوا بآيات الله جل في علا وجحدوا بها واستنقنت انفسهم ظلما وعلو والحديث كان في ضعف كما اخذنا ان المغيرة كان معه ابو جهل وقال له ارايت والله نعلم أن محمدا صان ان محمدا صادق ثم قال, قال له ولما لا تؤمن قال كيف قد قال بنو هاشم كنا وبنو وبن هاشم في كنا وبني هاشم كفر رهان فقالوا منا منا نبي انا كلنا نبي قال ما تفعل قال عداوته الى يوم الدين كما قال الله تعالى عن اليهود تعرفونه كما يعرفون بل بل فوق ما يعرفونه ابناء النقيه حي هو هو هو قال هو هو قال ما تفعل قال عداوته الى يوم الدين جهود نعوذ بالله من فزاه ورجعكم ما يفعلا بل لله الامر بل لله الأمر جميعا الهداية والإضلال والعطاء والمن الأمر كله بيد الله جلال شعلا ومن اعتقد هذا الاتقاد في ربه جلال شعلا لم يخف إلا الله لم يترف قلبه إلا لله جلال شعلا لم يتوكل إلا على الله جلال شعلا لو لو اجتمع لو اجتمع بأغطرها لا يهتد تراه ثابتا راسخا ويتعجب الأغرار الأغمار من ثبوته مع أن كل اسباب أسباب الهلاك أحاطت به كل أسباب الهلاك أحاطت به لكن هو قلبه ثابت الراسخ الان اذن قلبه ثابت الراسخ يعلم بأن محرك الكون او مسكر هو الله جل وعلا واعلم ان الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيئين لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الامه لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك الا فيما كتبه الله لك انتهى الامر قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ أفيما انقضى ونضى؟ أم, هو أم الأمر أنف؟ قال بل فيما انقضى ونضى انتهى الأمر إذا أرد الله شيئاً يعني سير الجميع إلى ذلك لذلك أن نقول يعني عندما ترى الهجم الشرث على السنة الهجم الشرث على الإسلام اجتماع وانتفاف أهل الكفر جميعاً يداً واحدا مع مع أن قلوبهم شتى كما وصفان الله جل في علاه على الإسلام فاعلم أن, أن هذا ما حدث إلا بقدر الله وما حدث إلا بإرادة الله لفعله ووراء ذلك حكم حكم أعظم من الجباد لا تعرفه أنت ولا يعرفه غيرك وقد, وقد يبدي لك الله لفعله بعض الحكم فقط حتى لا تفتن في دينك فقط لثبات قلبك على الإيمان فكل, فكل من الله لفعله كل شيء من الله العجز والكيس حتى الضحك والبكاء كله من الله وكله مقدر وما يفعل الله جل في علاه الا الا الخير والكمال فكل فعل الله جل في علاه كمال وان كان فيه بعض الشرور الشرور هذه بالنسبه للمقضي لا للقضاء بحال ليس ليس الشرور في القضاء القضاء فعل الله وفعل الله كله كمال سبحانه جل جل في علاه ذلك قال بل لله الأمر جميعا افلم ييئس وهنا ايضا لفته لفته ايمانيه مهمة جدا في قوله جل في علا بل لله الأمر جميعا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول ذلك لكل اهل مكه عندما تكبروا وتجبروا وطالبوا منه هذه المعجزات فقال بل لله الامر جميعا الامر لله جميعا الأمر الله فهنا كأنه قال أنا سلمت وعليكم من القياد والاستسلام أنا سلمت بل لله الأمر جميعا هذا, هذا أثره الإيماني هو تمام الخضوع والقياد والتسليم التام لله دل في علاه وهذه محض العبودية صدق عبودية العبد تظهر في تمام تسليمه لله دل في علاه إلا في حالة وحدة لا يسلم, لا يسلم ما هي؟ كنت أسقط بكلمة وحاسب عليها الحمد لله أن ربط الله لسان عليه إلا في حالة محيدة لا يسلم قلت محض العبودية وصدق العبودية تظهر في محض الخضوع الظل للتسليم والانقياة تمام التسليم لله للأشواء إلا في حالة محيدة ما هي؟ تدخل عاية سيدة أين إجابة؟ أين ذهبتم أنتم بعيدا؟ أمادد طلبت للم أين أنتم؟ ماذا ما أريد أنا ولا ما أنتظر ولا أتعب لأنني سأنتظر وإياكي بزيت الجنة أزهر كان يتعب قريبة جدا نديهات أو قريبة جدا نديهات منتاز طبعا محض العبودية التسليم التام لله رجل شعلا إلا في قدر هو ما أراد به التسليم هو نفسه سبحانه رجل شعلا ما أراد به التسليم وهو القدر الذي يراد به دفعه القدر الذي يراد به دفعه هناك قدر من الله عليه فعله هناك قدر قدر بد من التسليم له داخل طعم الإمام رضي الله ربه محمد دينه والمحمد عليه وسلم نبيه هو نوكم رسوله هناك قدر من الله عليه فعله يراد به دفعه الاستسلام له لا يدوز الاستلام له لا يدوز كغريق له من الأسلام التي بها حتى يمجو هذا قدر لابد من دفعه الغرق قدر من وجب لابد من دفعه وجب دفعه قالوا لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما لذلك لما لما لما لما, لما, لما, لما, لما شارف عمر الخطاب بن مروه على الشام وكان بها طاعون امواس اللهم ارفع الغمه عن الشام يا رب العالمين اللهم اننا إن نتقرب بحب هؤلاء ونصر الله له رفعه ان نصر الاسلام على يد اهل الشام لا في امام الباقي لقومه صلى الله عليه وسلم الشام فلا خير فيكم الله اصبر الغم عنه يا رب العالمين اللهم حرر بلادهم يا ارحم الراحمين الغرض المقصود بانه طاعون عمواس او او طاعون الطاعون الذي نزل بارضهم سمع به عمر الخطاب فاستشار المهاجرين والانصار طلبوا ان نذهب انا فر من القدر لا نذهب الى فكان يميل إلى قوله ولكن بعد ذلك را ارتا انه لابد من الفرار ولا يدخل فقال له فقال له ابو عبيد بن الجراح اتر من قدر الله قال لو قالها غيرك نعم أثر من قدر الله الى قدر الله أثر من قدر الله إلى هذا هذا قدر لابد من دفعه لا يجوز التسليم لا يجوز التسليم ولذلك لما كان الاجتهاد صائبا من عمر بن الخطاب جاء, أبو عبد جاء عبد الرحمن العوف وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فإذا هذه دلالة واضحة لدن على مساءة القدر الذي يرد بقدر هذا الذي في التسليل لكن محض العبودية هذا الأصل الائمان في قول لله بل لله الأمر جميعا فإذا علمت بأن لأن الأمر كله لله يلل فعلاء يتم أن قلبك وعلمت بأنه لا يختار لك إلا الخيش وأن الله جل فعلاء سبحانه جل فعلاء في, في قدره كwaukee له حكم سبحانه جل فعلاء وهو يضع الشيء في موضعه وهو يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في فعلاء قال بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا اللو يشاء الله لهذا الناس جميعا هل انا اختار في هذه الايات لم ييئس الذين امنوا على اقوام ومساله الياس سؤال ياس من مساله الياس طبعا هنا المساله هنا ليست, ليست, ليست ليس ليس لها علاقه برحمه الله الذي فعلاه المساله اليأس من مسألة ما المساله الـ الـ الـ الياس من أمر ما لكن يعني مثلا كرجل عنده غباء في الرياضيات سيأس المدرس من نجاح هذا الطالب هذا ليس فيها تمت شيء, ليس فيها تمت شيء. اليأس المذموم هو اليأس من رحمة الله ذا فعلها ولا يأس من, رحمة الله من روح الله إلى القوم الكافرون القنوط من رحمة الله ذا هذه كبيرة ليست بعدها كبيرة لذلك هذا الجاهل الذي قال له قتلت الساعة سنة نفسا وتريد طوبة انك لجريء وقمنطه من رحمة الله ذا فعلها فقتله أكمل بالمئة أحسن جاهل قتله جاهله ولذلك الله تعالى قال منكرا ومتعجبا ايضا قال منكرا ومتعجبا عندما قال سبحانه جل في علاه يعجب ربكم من عباده يقنطون ومع قرب غيره ليس لهم القنوط ليس لهم القنوط وفي قوله حتى إذا استيأس الرسل لا يستيأسون مرحمة الله ولن أمر الله هذا شعلاه بل هم أتبعوا الرسل في هذا الباب على ما بينا في السوعة يوسف قال أفلم ييأس الذين آمنوا اختلب فيه العلماء على أقوال أفلم ييأس هنا يئس قال بعض العلماء المعنى هنا افلم يتبين او او يظهر للذين امنوا ان لو يشاء الله لهذا الناس جميعا وهذا القول نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وقد نقله عنه اكرمه مولى ابن عباس وكان عشان اقرا كان اقرا تفسيريه اقول افلم يتبين افلم يتبين للذين امنوا وهو أيضا قول مجاهد هذه قرارة تفسيرية أفلام يأس أفلام يتبجن أفلام يتبجن الذين آمنوا شاء الله يشاء الله هذا الناس لم يعلم والقول الثاني أفلام يأس أفلام يعلم والحق نالي كلها لست مراضفات كلها تفسير باللازم كلها تفسير باللازم والأثر. باللازم والأثر أفلام يعلم وهذا أيضا نقل عن الحسن وقتادة بل ونقل عن المعباس أيضا لأنه قيل يقال في لغة القوم يقال ييأسوا يعلموا, يعلموا قد يسدل من قال في ذلك بيت من الشعر أقول لهم بالشعب إذ يأثرونني ألم تيأسوا أني ابن فارسة زهدم ألم تعلموا يعني وبعض العلماء ومنهم أبو العليا الرياحي من خيار التابعين قال أفلم يأس على ظاهرها وأنه يأس المؤمن من هداية رجل منهم يأس بعدما كرر الدعوة ونقل عن النسلم وذهب عليه النفس يدعوه كما قال الله لعرفه لعلك نفسك على أسريب إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فيأس أن يهدي رجلا واحدا من هؤلاء لعطوهم كاليهود إنه السلام ماذا قال عنهم؟ قال لو آمن عشر من اليهود لآمن اليهود يعني في كل عصر النبوة والدعوة لله العلا ومن التبعين وبعدهم, وبعدهم ما آمن عشر من اليهود لو آمن عشر من اليهود يعني عصر لله السلام لآمن اليهود وهناك قول رابع أيضا يعني الله تعالى كأنه يتعجب منهم وَيَقُلَ فَلَمْ يَعَسْ يَلَيْدَ أَمَنُوا من إِيمَان هَأَوْلَاءِ إِنَّهُمْ لن يُؤْمِنُوا لأن الله أقدر عليهم الكفر فلن يؤمنوا بحيان الحوال والمسألة في مشيئة الله جل في علاه والحق بأنها على ظاهرها والله جل على يبين لهم ذلك تعجبا يعني ألم تيأسوا بأن هؤلاء لن يؤمنوا لأن الله العالى قد قدر عليهم ذلك وقد بيان لكم عندما قال بل لله الأمر جميعا بل فضل الباب بقولي ولو أن قرآن سيراد به الجبال وقطع به الأرض وكل ما به الموت بل لله الأمر جميعا فعلى المؤمنين أن يعلموا بأنه, بأنه لا إيمان لهؤلاء بحال من الأحوال ولو اجتمع من بأخطرها لأن الله قد, قد قدر عليهم الكف كأبي لهب وأبي جاهل وعطبة وهؤلاء الذين قد قتلهم الله جل, جل في علاء قال فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا وهذه أيضا فيها دلالة كما قلنا على أن الهداية والإضوال بهد الله جل في علال كما قال الله جل في علافة ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فالأصل بأن هداية القلوب التي لا يملكها أحد هي يملكه الله رأسه الله قد قد تكون الهداية لكثير من العلماء من طلب تعلم من الدعاء ويهداية البيان والدلالة التي هي وظيفة النبي العدن صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى أنك لتهدي إلى سراط المستقيم يعني تهدي تبين تهدي تبين بالأدلة الدمغة والحجة والرسالة فهذه الهداة يملكها النبي السلام أما هداة القلوب لا يملكها أن الله قال الله رعلا أن الله يحول بين المرء وقلبه وفي الصلاة الحين قال القلوب بين أسعين وصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأيما قلب أراد أن يقيمه وأقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه ولذلك قال النبي صلى الله, الله لنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه وقال يا عم وعمه يعلم بأن الحق مع. ونعذك اليوم سبحان ربي العظيم اهد الله عليه الله عليه ولو نظرت ودققته ستحقق قوله لما زاغ وزاغ الله أزاغ الله القول في قول لا علو واد الله على علم هو محل غير قابل فيه دطرسه فيه كبر دقق النظر هو ماذا قال هو قال قال قال, قال ولقد علمت بان نبينا محمد خير اديان البريه ديننا الى اخر ن قال لكنه ماذا قال؟, قال قال لا يعلو استي راسي قال لا يعلو استي راسي الكبر منعه الكبر منعه من الانقياد والانفعال للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا مع مع السوء عندما دخل عليه ابو جهل وعتبة وقال ارغب عن مله عبد المطلب ف فقال انه على مله عبد المطلب سبحان الله لكن الله أنزل قال قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يبقى هنا الهداه ثانيه هدايه هدايه القلوب أو ثالثها هذه هدايه القلوب وهذه لا يملكها احد الا الله جل لا يملكها احد الا الله جل في علا ذلك قال فلم ييئس الذين امنوا ان الله يشاء الله لهدا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا او تحل قريب من دريم حتى ياتي رعد الله سبحان رب العظيم حتى ياتي رعد الله تقول الله جل جل في علا ولا يزال الذين كفروا من هؤلاء هل هذا على العموم أم هذا على الخصوص الحق إنها نزلت يعني بعض العماء قالوا أنها نزلت في كفار مكة قالهم هم مقاتل وغيره قال هذه نزلت في كفار مكة والحق بأن العبرة بعموم اللفظ كما بينا في القاعدة التشكيرية العبر أن العبرة بعموم اللفظ لا ولا سبب ولدذين كفروا هذا على الاستغراق قلنا الأسماء الأوصولة أسماء مبهمة تدل على العموم فهذا على الاستغراب كل الذين كفروا تصيبهم ما, ما قال الله تعالى بالقوارع التي والنازلات تنزل عليهم حتى حتى يرجعوا الى ربهم جل في اولى فيكون الامتثال للحساب قال ولا جاء كفروا ولازال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه فإذا الكفر هنا على العموم كل كافر كل أمة كفرت بالله وجحدت بآيات الله جل فعلا وعاندت الرسل وقاتلت الرسل فيصيبهم ما أصاب غيرهم قال, قال الله جل فعلا وَلَا يَجَا وَلَا يَجَا وَلَذِينَ كَفَرُوا وَتُصِيبُونَ بِمَا أو تحل, او تحل قريبا من ذارين والقرعة قال العلماء بانها النازلة شديدة والحطران القرعة هي تتنوع اما الزلزلة اكتجاف الارض من تحت ايديهم ترتدف به قلوبهم وترتدف اركانهم او بالمطر الشديد او بالسهول بالفيضانات يعني الله الذي في يقتل بالريح ان الله قتل قوما بالريح أنه قد تصدر لهم الريحة الريح في أيام النحيشات اقتلعتهم جميعا فعذاب الله جل في علاء متعدد وجنود الله تعالى لا يعلمه إلا الله جل في علاء إذن قال الذين كفروا تصيبهم من قرع الزلزلة تتجف خلوبهم وتتز أركنهم مما, مما يأتيهم من عذاب الله جل في علاء الرعد وايضا كالبرق وشده المطر وايضا كالفضانات أيضا كالزلازل كالبراكين كل هذه من جنود الله دل دل في ولا تحوط باهل الكفر انذارا لما سيحدث بعد ذلك يوم القيامه اللهم نجنا يا رب يا رب العالمين وقيل هو القارعه عذاب من السماء فقط القارعه وهذا قول ابن عباس انه جعلها حصرا على السماء والحق انها على العموم الحق انها على على الامم قال ولازل الذين كفروا يصيبهم بمصانعه وهنا شوف الله تعالى يبين لك ان الله عدل سبحانه جل في علاه وأن الله حكيم ونضع شيء في موضعه قال أولى أزال الذين كامروا صلوم بما, بما صنعوا والبقى هنا بقى السببية بقى السببية كما قال الله جل في علاه ظهر الفتاة في البر والبحر بما كسبت بما كسبت أيدي الناس فالبقى هنا للسببية بما صنعوا بالذي صنعوا وطبعا ما من أسماء المهمة تدل على العموم إذا معناها أنه تنوع كفرهم وجحودهم و كبرهم قال ولازال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم بعض ما قال او تحل قريبا من دارهم المقصود ذلك هو رسول الله صلى يعني معنى ذلك تحل انت يا محمد راث انس بن جبير عند وهذا قول قتاده ندعاه مسدسي وقول مجاهد تلميذ ابن عباس وعكرمه ايضا مولد عباس طلب ذلك قال او تحل قريبا من دارهم يعني تحل أنت يا محمد قريبا من دارين فاكون سبب القوارع وان العين العينه انهم سادفرونا بنو سلام واجحدون برساله الله جل وعلا فتصيبهم فتصيبهم القوارع والزلازل والمحن وقيل او تحل قريبا اي تحل القرعه بهم قريبا يبقى اذا الكلام هنا على تحل له هل الخطاب للنسلاء يعني تحل له انت قريبا من دارين كما حدث في ان المدينة المدينه ذلك ظهر, ظهر المنافقون وايضا ما حدث لليهود أو الكلام عائد على على ارض اقرب تقول القارعه او تحل القارعه قريبا من دارهم قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله حتى يأتي وعد الله الظاهر فيها كما قال الحسن وغيره يعني هذه القوارع وهذه الزلازل والمحن تنزل عليهم حتى حتى يأتي يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة يوم معود ويكون فيه الحساب والجميع يحشرون حفاتا, حفاتاً عراتا غل إلى الله مسرعين مهرولين فيقصون بين هذا الله جل في علاها والكل ينقلمون وعلى ما قدمه سيحاسبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفروا وارحموا وترغز عما تعرف إنك أنت الأعز الأكرم الغرض المقصود هنا في هذا الباب في قوله لا يزال بنا كفر تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قليلا من الدار حتى ياتي وعد الله هو يوم القيامه هذا الظاهر وبعض العلماء يقولون هذا الخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه واخطاب فيكون وعد الله هنا لان مكه يعني فتح مكه فتح مكه فبلغ الرسول جلاله ان فتحنا مكه فتحا مبين وادعى صحابيه فتحا ورجال قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلنا المسجد الحرام امنين الى اخر الايات فيكون هنا المعنى حتى يأتي اوعد الله فاتح مكة الذي وعد الله به نبي عليه وسلم لانهم بعد غزوة بعد الغزوة الغزوة التي احاطوا بها احاطوا بالنبي عليه وسلم واحاطوا باهل المدينة الاحزاب بعدما ردهم الله بغيزهم من الوصول أمره فهو مالك الملك ومكون الكون وهو الذي إذا راضي شيئا قال له كن فيكون له الجبروت وله القوة وسبحانه جل, جل في علاء الأمر أمره والكون كونه والعبيد عبيده قال حتى يأتي وعظ الله إن الله حتى يأتي وعظ الله إن الله لا, لا يخلف المعات سبحانه جل جل في علاء قال سبحانه ولقد استوزي أبو من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان فكيف كان عقاب ولقد استوزي أبو من قبل هذا فعل أهل الكفري وهذا بسيط الكفار على على نبيل عدنان وهذا داب أهل الكفري الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلنا ما دام الأمر على ذلك في الاستهزاء بالرسول كما حدث لنوح عليه السلام عندما مروا عليه سخروا منه وهو يصنع السفينة فكان يسخر منه أيضا وأيضا قد سخروا من موسى عليه السلام وهذا الذي قاله فرعون قال قال آآ آآ أنا خير من أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وقال إيسا لي المؤملك مصر وهذه الآن تجي من تحته ويسخر موسى يقول آآ آآ أنا خير من أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وأيضا يسخرون من عيسى عليه السلام ويسخرون النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له كذاب وساحر وكاهن وكانوا يسخرون منه ومن كلامه وكانوا يصفقون ويصفرون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن هذا دعب أهل الكفر الاستهزاء بالرسل والمسألة لا تقف عند ذلك فالوكيل ينزل منزلة الأصيل الوكيل ينزل منزله الاصيل فياتي اولئك المنافقون أيضا يستهزئون بالعلماء وباهل العلم ويرمونهم بابشع الالفاظ وال... وايضا يتعرضون لاعراضهم ف... فهذه سنه كونيه هذه سنه كونيه والاستهزاء بالاخيار بالاماجد الافاضل يكون حقدا وحسدا وايضا يكون بسوء الطويه خب سنيه في هذا الباب مع الكفر المبين لذلك قال لقد استهزع برسل من قبلك يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم يسليه على ذلك بأن هذا الاشتداء ليس, ليس عليك وحدك بل في الأمم السابقة قال أعرف. قال لقد استهزع برسل من قبلك كما حدث لموت وغيره لما, لما, لما, لما رموه بالحجارة لما رموه بالحجارة في الطائف وادموه وبكأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال رحم الله موسى يعني قد, قد نال أكثر من ذلك وصبر الله على يسليه لذلك قال فبهداهم اقتدي قال وقد استهدئ برسل من قبلك لا رسول واحد ولا اثنين بل برسل برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب هذا استدراج الله يدلش على وهذا طبعا يحتاج إلى تفصيل شرح وتفصيل لأن الاستدراج ليس الاستدراج لأهل الكفر فقط بل وإله المعاصي أيضا ونعوذ بالله أن نستدرجنا ربنا جل في علام كما قال سنستدرجهم من حيث, حيث لا يعلمون وهذا نوع مكر هو مكر بهم كما قال الله جل في علام ومكروا ومكر الله والله خير المكرين ويمكرون يمكر الله والله خير المكرين ومكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عقلة مكرين أننا دمرناهم وقومهم أجمعين عملة هذه إن شاء الله تأتي في التفسير لأن المغرب على, على وشك الأذان أيضا فنحاول قرم كان أن نعطي الفائدة المصنبطة الفائدة المصنبطة كتاب الله صالح لكل زمان ومكان أفحكم الجهلية يبغون ونحصن الله حكم القوم يقنون الامر كله بيد الله تمشي ولا لا اله وديوا بالأغضب الأسباب طبعا هنا إشكال أنا أريد حل منكم الإشكال بأنه قال هنا أفلان يأس هل لو يأس الذين أمانوا وما كفروا لا يدعونهم إلا الله رأي فعلها كقول وذكر إن نفعت الذكرى هل الذكرى هل التذكير لا يكون إلا لمن ينتفع بها هذا في تفصيل عليكم أن تجيبوا عنهم حرمه حرمه الجلوس في في بلاد اهل الكفر من بلاد الكفر هو في مالجي قالوا كده, كده مين قال هنا هنا هنا هو شفتوا منين يا صلي ده هو ما انا ما اخدش في اسفره كذا يا بشمهندس نايم حرمه المكوس في بلاد اهل الكفر من وين هذه الفائده الله اشهد ان من وين هذه فائده هذه 4 انا لا خلاص وليقول الاسلام الاربعة حرمة, حرم حرمة المجوث في بلاد اهل كفر من, من وين هذه الفائدة توقف ممتاز لا بس الاول تقول يا بشوانس نعيم تصيبهم بما صنعوا قريعة او تحلوا قريبا من دارين لذا قال اتقوا فدنة لها تسبان الذين اطلموا منكم خاصة بل تعموا حسن اليقين في الله الفائده الخامسه حسن اليقين في الله نعم جهاد اا آج انا اجا بت الاجابه نعم جزاك الله خير حسن اليقين في الله الفائده الخامسه في اسئله اتفضلوا من اجل الصلاه لو في سؤال اتفضلوا من اجل الصلاه حتى الانتهي للصلاه ولد نعم عبد الرحمن بوركتي جزاك الله خيرا الله صحيح نعم صحيح يا دين الخمسة حسن اليقين نعم هل في سؤال لو في أسئلة فضلوا الله يتقبل منكم صاحب عمال يا رب واشكر لنا ولكم ما أدري غدا الأخ بيقول بداية أنا في ماليزيا يتصل لي الطلبة قالوا أنه غدا عليت ما أعرف هذه كلها ما زال وتخمين عندما يستطلعون الرؤية نعرف أعرف ما أعرف على متى تجوب الاخذه بالاسباب اللي اللي سمعت السؤال يكتبه هنا للاخت ما عبد الرحمن فضلا منكم انا لا هنشغل بمتى هنشغل هل اقمت ليله القدر ام لا لأن فضل ليله القدر لانها ليس لانها فضل اهل انا انها ليله القدر فقط قال من قام ليله القدر ايمان وحسنا غفر له متقدما من, من ذنبه نعم ما, ما, ما نحي على عشرة خطأ صباح هل من أحيث بيقن السيارة من الشارع يدخل تحت منظر من الأرض بشرة إذا, كا إذا كان بيضر بالمرة فنعم وإلا فلا, وإلا فلا. طيب نستأذن حضركم بقى الآن لأنه سيقوموا الصلاة جزيتوا من جنة وحبكم في الله لو غدا العيد تقاب الله منكم صارها الأعمال نحن والله أيامنا كلها عيد ما دمنا مع الكتاب والسنة الله نسى الله أن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حينا أبدا نسى الله فعليه أن يمكن منا من بح ونجعل ذلك في حسنات إن يحبوكم في الله وأسأل الله أن نتعاون جميعا على البر والتقوى وقلنا ان كان في مشروع شرح كتب الستة مع أنكم أيضا تكتبون تفرغون وتكتبون وطلع ذلك أنت أرجو يكون يكون تكون الهمة على ما هي عليه قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد الله إلا أنت استغفرك واتوب لك إن يحبوكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته